نِد الله اني سعودي من دوني داري ناري برودي ويبقى وطنا دره الاوطان يا لالا يا دارنا من قبل لا تدعين جنان ندوس الموت برجلي بر والروح شلناها على الأمتال يا لأحمد اللهم من دون دالي نار دا بارود يبقى وطنة درة الأمتال لا لا يا وطنة ما عليك خلاف للموت ما جينا عشان انقال وافع في ساحة المدال يا لا يا لا لا يا لالك يا مدفعوا دباب وانفارة الهيجة معاك بياك ما يقربك يا موطني خوان نصر يا دار ولا على عزك نموت حرا يا موطن الاسلام والايمان يا ليل يا ليل يا الله الله يا ليل يا ليل يا الله من يوم بتركي وحدنا من عيق بما كنا وما كنا والحكم إلى الله والجميع أخوان أنا أحمد والحكم دينا والحكم دينا دينا <متحد> من دون دانينا البرون يبقى وطننا درة الأوطان واليوم حن في أمان خير والحمد إلى الله ولي التدبي من شي سحفل وبل الهتان يا لالالي لالالي يا, يا دارنا بالعز معموره في من دون يدرينا للبرود يبقى وقنه ذره ال